ëhd na cirat al mustaqim cirat al ladin an-namta يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا, واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفئتان نَكَصَ عَلَىٰ عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا ترون إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنَّ الله عزيز حكيم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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذه الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنَّ الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إِنَّهُمْ لا يعجزون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 Fi zijn er niet wa te spreken. We